قل بلا وربّي لا تأتينكم عالم الغيب لا يعجز عنهم إثقال ذرة لا يعجز عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من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 إن نشأ نفسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود من فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألمناه له الحديد أن يعمل سابقاته في السرد وعمل صالحا إني بما تعملون بصير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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات نعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَه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 اكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمطة ذواتي أكل خمط وأفل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور واجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَامٍ آمِينٍ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِلٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ وَمَزْزَقْنَا هُمْ كُلَّمُ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 وما كان له عليهم من سرطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ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 قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرضق لله وإنا أَوْ إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عنه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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم ان صددناكم عن الهدى بعد اجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعخوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازلِ الفَائِلِ إلَّا من آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَةً فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ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 وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِنَّ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَن يصدكم عما كَانَ يَعْبُدُ أَبَا